بُوكتو. 89. تسعة وثمانون. تسعة وثمانون. أمير كيبا بير. الامر واحد. الامر واحد. çok tembelsin. o kadar tembel olma. أنت كسول كثيراً. هل لا كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ تشكو يجّوسن. أو تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ <تصفيق> أو كدر، عِشْ أنت تأتي متأخراً كثيراً، هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخراً كثيرا هل أتيت غير هكذا؟ çok sesli gülüyorsun، أو كدر، sesli gülme. أنت تضحك بصوت عال، هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك.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 <تصفيق> أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ تكفيك سجارة تشرب كثيرا جدا. هل لا تدخن غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ هل لا دخلت غير هكذا؟ çok fazla çalışıyorsun o kadar çok çalışma إنك تشتغل كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا؟ çok hızlı gidiyorsun o kadar hızlı gitme أنت تسير بسرعة عالية هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ kalkınız كلكنus بايمولر. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد مولر. اترنus <تصفيق> بايمولر. اجلس يا سيد مولر. اجلس يا سيد مولر. Kalkmayınız Bay Müller. Ebqa jalisan ya Seyyid Miller. Ebqa jalisan ya Seyyid Miller. Sabırlı olunuz. Kun saburan. Kun saburan. Kendinize zaman ayırın. Khudh waqtaka kifaya. Khudh waqt kafiyan. Bir saniye bekleyiniz. İntadır lafza. İntadır lafza. Dikkatli olunuz. Kun haziran. Kun haziran. Dakik olunuz. Kun dakiikan fil mawaid. Kun dakiikan fil mawaid. Aptal olmayınız. لا تكن غبيا لا تكن غبيا